وأنا والله فعلا في بعض المواقف أحتاج أن أعرف كيف أتعامل مع الله ما رأيكم أن أقول لكم اليوم قصتي مع هذا السؤال كيف بدأت وكيف انتهت وما يدريك فربما تعيش معي نفس القصة وربما تذوق نفس الشعور الذي ذقته عندما عشت أنا هذه القصة لقد رأيت بعيني كيف أن التعامل معه سبحانه يختلف تماماً عن التعامل مع غيره وأنه سبحانه أحن وألطف من يعاملني ولم أجد في حياتي كلها أحداً تعامل معي كما تعامل ربي معي بست أنا فقط بل كل من سألتهم وتشاركوا معي في هذه الأفكار رأيتهم يقولون لي نفس الشيء أحدهم يقول بعد أن عرفت هذه الأسرار حياتي تغيرت آخرون يقولون لي نحن تحسرنا على الأيام التي في السابق قبل أن نعرف كيفية التعامل مع الله تحسرنا عليها لأنها ما كانت بنفس هذا الطعم الرائع هذا والله حدث لي معهم فهل تعرفون كيف بدأت قصتي مع هذا السؤال كيف تتعامل مع الله بدأتوا باثنين معي من طلاب الجامعة، جلست معهما وبدأنا الحديث عن كيفية التعامل مع الله عز وجل، ونتطرق إلى مسائل دقيقة، ولما بدأ الطالبان بتطبيق كيفية التعامل مع الله، اختلفت عبادتهم وتغيرت مشاعرهم إلى الأفضل بل حتى تعاملهم مع أهلهم وأصحابهم أصبح مختلف، وأصبح هذان طالبان يدعوان غيرهما لكي يذوق نفس الطعم الرائع، وفعلاً. زاد العدد إلى خمسة عشر تقريبا تقريباً. وقررنا أن نقيم جلسة أسبوعية كل سبت. بعد صلاة المغرب نجتمع لكي نتدارس أصول التعامل مع الله عز وجل. ثم كل واحد يطبقها لوحده طوال الأسبوع. ونلتقي في السبت القادم ليحكي كل واحد تجربته. فكنا والله نجد في كل أسبوع سعادة أكثر من الأسبوع اللي قبله. إلى أن وصل عددنا إلى أكثر من مئتي شخص يا الله يا الله فلما فتحنا الباب للأخوات النساء تفاجأنا بأن العدد وصل إلى ثمانمئة 800 داخل المسجد فانتشرت أخبار المشروع وبدأ الناس يتكلمون عن هذا التجمع الأسبوع الذي بعده وصل عدد إلى ثلاثة آلاف من الرجال والنساء داخل حول المسجد وكانت تغلق الشوارع المحيطة بالمسجد الذي نقيم فيه هذه الجلسة واضطررنا إلى وضع خيام خارج المسجد لاستيعاب الجمهور ونضع شاشات تنقل للناس الذين في الخارج ماذا يحدث داخل المسجد والعدد يتزايد لأن الناس في الحقيقة بدأوا يلتمسون تغييرا في حياتهم بعد كل جلسة وأصبح كل واحد يكلم أهله وأصحابه وأحبابه ويحضرون للمشاركة كل هذا بفضل الله وحده لا بفضل ولا بفضل أي أحد آخر يا الله يا الله وجه الكلام إلى ربك خاطبه لا تجعل المسألة فقط أنك دائما تفكر في إخراج اللفظ وإخراج الحروف وتحسب التسبيحات وتخلص الصوت وتحرك تنطر ومتى توصل على الموضع ها لا لا لا تفكر هذه التفاكير اتركها هذه فكر فقط أنك تخاطب الله كيف؟ عندما تقول الحمد لله رب العالمين قلبك وروحك وإجدانك وعقلك لا تفكر إلا أنك تقول يا رب الحمد لك أنت وأنت تخاطب الحمد لك أنت جنسة الأسبوع الذي يلي وصل عدد الحضور إلى ستة آلاف. لم يحضروا لأجله ولا لأجل الرفاهية التي كانت المكان، لكنهم حضروا من أجل أن يذوقوا نفس الشعور الرائع الذي ذاقه أصحابهم. وكنا نتكلم عن التعامل مع الله في شيء محدد وهو الصلاة، لأننا وقتها لم نتوسع في أسر التعامل مع الله تعالى كما نفعل الآن في هذا البرنامج، بل كنا نتكلم عن كيفية التعامل مع الله. الصلاة فقط وكنا نسمي هذه الجلسات كيف تتلذذ بالصلاة والتي أصبحت برنامجا تلفزيونيا فيما بعد <تصفيق> أحد الذين شاركون هذه الجلسة يقول بعد أن عرفت كيفية التعامل مع الله في الصلاة والتلذذ فيها صليت بعدها أحلى صلاة في حياتي كلها شخص آخر يقول كنت أظن أن السعادة التي تتكلمون عنها مبالغ فيها لكني والله رأيتها بعيني أحدهم بعث برسالة كتب فيها ثلاث كلمات يقول كأني ولدت من جديد فلما رأينا الإقبال على تذوق هذه المشاعر قررنا نقل المحاضرة إلى أكبر مسجد في الكويت وهو مسجد الدولة الكبير فلما بدأت المحاضرة تفاجأنا الحضور عشرون ألفا من الرجال والنساء وهذا والله كله بفضله هو وحده سبحانه الله يرزقنا وياكم الأخلاص مع أننا لم نكن في رمضان بل كنا في فترة الإجازة والصيف إلا أن الحضور كان منظره رائعا رائحا فأجرينا السبيان فإذا بعد المحاضرة 94% من الحضور أصبحوا يخشعون في صلاتهم من لاحق قررنا التوسع لنطرح الموضوع كاملا بالعنوان الذي تعرفونه كيف تتعامل مع الله فدعونا الناس لمحاضرة بالمسجد الكبير في الكويت أيضا فرأينا شيئا نراه لأول مرة كان الحضور عبارة عن أكبر تجمع لمحاضرة في تاريخ الكويت لقد حضر إلى المسجد الكبير 35 ألفا فراحة كان منظر التجمع في الروع لدرجة أنني والله كنت أتمنى أن أعطس ليقول لي خمسة ثاث ألف يرحمك الله ما دري ربما أدخل الجنة بسببها والله فعلا كانت ليلة مميزة من ليالي حياتي تدرون ما هي المفاجئة الأخرى لقد تصادف مع إقامة المحاضرة مرور فتاتين عربيتين من غير المسلمين فلما رأوا هذا التجمع الكبير والشوارع المغلقة والتنظيم المروري والناس يجلسون في الشارع حتى مروحيات تابعة وزارة داخلية تجول حول المكان استغربوا فتوقفوا للاستماع المحاضرة ولما بدأنا الكلام عن الله من هو الله وكيفية أسرار التعامل معه سبحانه بدأت الفتاتان بالبكاء. وعندما توقفنا لأذان العشاء جاءني الخبر وأنا في داخل المسجد أنهما يرغبان بالدخول في الإسلام. وقبل أن نستأنف المحاضرة مرة أخرى بعد أذان العشاء قررت أن أبشر الناس جميعا وفعلا عمت الفرحة جميع الحضور. <تصفيق> عندي لكم بشاره قبل لا نبدي تدرون ماذا يحدث الآن أنا والله تفاجأت والله ما قالوا لي الحمد لله جاء إلى اللجنة النسائية وناس ليسوا بمسلمين لما رأوا الاجتماع هذا أرادوا أن يسلموا الآن الله أكبر الله أكبر أرادوا أن يسلموا الآن وهم الآن يكلمونهم وهم يريدون الرغبة في الدخول بالإسلام بعد ما رأوا هذا الجمع العظيم أنا أشكر كل واحد فيكم لعل الله يكتب أجر إسلامهم في أجوركم و يوم القيامة يا الله يا الله اقواني أخواتي لما رأيت ردة الفعل القوية هذه تشجعت في نشر كيفية التعامل مع الله عز وجل فقمت بتصوير برنامج تلفزيوني يحمل اسم كيف تتعامل مع الله وأردنا أن نعرف ما هي ردة فعل الناس تجاه البرنامج فإنشأنا صفحة على موقع الفيسبوك وبدأت أتواصل فيها مع المشاهدين في العام الماضي تم إنشاء صفحة على الفيسبوك باسم مشاري الخراز للتواصل مع المتابعين تم عرض سبيان في الصفحة عن البرنامج الماضي الذي كان بعنوان كيف تتعامل مع الله الجزء الأول وكان سؤال الاستبيان هل غير البرنامج شيئا من حياتك؟ فكانت النسبة أن أكثر من 96% من المشاركين تغيرت حياتهم للأفضل يمكنكم متابعة الاستبيان بأنفسكم على الصفحة ومتابعة ردود الأفعال إن هذا الشعور والله ليس مبالغا فيه أنا بنفسي جربت أن أوصله لغيري فكانت المفاجأة أن كل من طبق هذه الأسرار في كيفية التعامل مع الله وجدوا نفس الشعور الرائع الذي أتكلم عنه فعرفت أن الأمر لم يكن صدفة وأن السعادة في التعامل مع الله يمكن لكل أحد أن يذوقها لكن المشكلة أنا ليس كل الناس قد اطلع على هذه الأسرار الجميلة ولهذا فإن كل ما نحاول أن نفعله الآن هو أن نوصل هذه الأسرار إلى أكبر قدر ممكن من الناس وأنا متأكد بأنك ستحس بنفس الإحساس الرائع الذي أتكلم عنه لدرجة أنك قد تفعل بالضبط مثل الذي نحاول فعله ستذهب إلى غيرك وسترشده إلى كيف التعامل مع الله تعالى فإذا رأيت سعادته وفرحته وكيف أن حياته تغيرت ستتحمس لكي توصل نفس المشاعر إلى شخص آخر وهكذا صراحة أنا أدمنت على هذا لقد رأيت بعيني لا أقول عشرات ولا المئات بل الآلاف ممن تغيرت حياتهم ومشاعرهم بعد أن ذاقوا هذا الطعم الرائع عن كيفية التعامل مع الله تعالى وأنا والله أريدك أن تذوق أنت نفس هذه السعادة و أن تشاركنا في اكتشاف أسرار التعامل مع الله تعالى صدقني ستتغير حياته كما تغيرت حياته و وصلنا إلى اللحظة الحاسمة ما هي هذه الأسرار؟ ما هي أسرار التعامل مع الله عزيزي؟ كيف أتعامل مع الله؟ أتمنى لو سمحت أن تتابع هذا البرنامج وستجد ستجد الإجابة على هذا السؤال بإذن الله تابعونا في الحلقة القادمة Ya Allah, Ya Allah علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل